توقفنا في لقاء الإنساء أيها الإخوة من تلسلة الهروة النسقة إلى أن عصر الدين معناه الإقرار بالله وعبادته وحده بلا شريك والكفر بالطاغوت وبغض المشريكين اللي هو بل ثانية بل ثانية صاره قال الإقرار بالله وحده لا شريك له الإقرار بالله وعبادته وحده لا شريك له ومقاصمة الإيه المشريكين ناشي طيب قلنا هناخد المفردات بتاعت هذا التعريف ولكن قلنا قبل ذلك ان هذا التعريف هو انت مخلوق باجل فطره قلت في اللقاء اللي فات يا اخوه انه انه ال اي دوله بتصنع تصنع حاجه بتكتب اسمها عليها قلنا ان الاصطناع الاصطناعي يعني الذي يخترع الاشياء على غير مثال سبق صح طيب اسم بقى ان الله عز وجل قال للبني ادم ده اخترعته انا الذي خلقها طيب عارف اين بقى انك تعرف الله لوحدك يا معقوله كده الواحد يعرف ربنا كده من غير يعني مفيش حاجه خالص اه لوحدك تعرف ربنا لوحدك طيب الدليل ايه احنا قلنا احنا مش هيتكلم حاجه الا ما مفيش كلام هكل بالك بقى احنا بقينا اليومين دول اليومين دول بقى عندنا الادله الكتاب والسنه والاجماع وبقى عندنا ايه معقوله كفايه ده احنا قلنا قبل كده لما كانت عن في عن فيلم الجلسه بتاع مجموعه الصحابه وغيره ده ما ده بقت مشهوره دلوقتي كده ممكن اطرح مسألة كده اقول لك معقول الاسلام بيقول كده يقوم اللاعب ده نقول له ايه لا لا مش موجود لك اهو ادي شفته ويدي لي ده كده ادله ده. معقوله ان السبعوله بقت دي ادله استخفاف وتلاعب بعقول الخلق لا خذ بالك كل شيء ينقل فيه كلام اهل العلم وبفضل الله عز وجل لازم مسائل وثائقيه لان انت عارف اصول الدين قواطع اصول الدين اصل المسائل اصل المسائل اصل المسائل فيها قواطع فيها فلا يختلف فيها الا اهل البدع والزيف. لذلك لم يقبلوا منهم تاويل ولم يكونوا من اي حاجه العلماء كما ان شاء الله العلو ذاتي بس خلينا دلوقتي نتكلم في اصل الدين يبقى الاتفاق ده منين اللي هو دين ده معلوم اللي هو فطرة كده اه اقول لك بقى قال الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله الذي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله ذلك الدين قديم ولكن أكثر الناس لا يعلم قال ابن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل وده كتاب كان بعض المشايخ بيقول ده الدكتوراه بتاعت ابن القيم لما الدكتوراه العمل بها الدكتوراه ابن القيم الحقيقة هو طبعا اكتب وصفه اعظم جدا ابن القيم عمل ايه عمل كتابة مشفايل عاليس مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليم يرد شعر القدرية اتكلم كلام بديع الحقيقة في الكتاب ذكر فيه ان الفطرة هي الاسلام واحنا قلنا ان الاسلام هو ايه اصل الدين اللي بالك اوعى تنسى دي الاسلام هو اصل الدين هو الاستسلام لله في كل وقت بما شرع الله في ذلك الوقت يعني ذكرنا في تعريفات كلام عن العلم الاستسلام هو من استسلم لله ولغيره فهو مش ومن لم يستسلم لله فهو مستكبر خلي بالك اصل الدين هو الاسلام فلما اسلم وتله للجديد هنقول ان الـ ان, الـ إن الـ الفطره هي الاسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فأبواه يهودان أو ينصراني أو يمجساني أو يشركاني في الواسط يولد على الفطره يا على أيه جولد مسلم وبعدين يبجأ أبوه بقى يحرفه على شيء ثاني يربي عليه طبعا عندنا مساله التبعين بس مش عايز نخش في هذه المزالك إن اللي بيمزل لوالدين, لوالدين الكافرين بينزل تأتابع لهم كافر فلاه ما عندوش في دي حد مسلم يتبع اللي لو عنده أبو مسلم ومكافرة يبقى اسمه ايه؟ يتبع المسلم, المسلم, المسلم لان هو الاسلام يعلو ولا يعلو عليه المهم دي مسئلة سبعية في في ممكن نبقى نعطي لها المهم اللي عايز اغلوها بس دلوقتي ان الفطرة الفطرته هي الاسلام كل موجود يوضع على الفطرة طيب الفطرة بقى دي اللي مذكورة في القرآن كتير ومذكورة في السنة اللي وضع على الفطرة على الاسلام زي من نبيس السلام قال كل مولود يولد على الفطرة كالبهينة تولد جمعاء خلف أبواي وهو داني أو مجساني كالبهينة تولد جمعاء فهل ترون فيها عملوا فيه يطع يطع من جدعاء جمعت البحيرة والحامي عملوا ايه هم كان بتنزل بهمة كده يطع ودانها يطع مناخيرها ويقول لك دي عبادة ويشرع دي نحنين بقى بكده بالطاقوت ويقول لك قضية التشريع بقى قضية التشريع بقى ومجال التشريع وال والداهية التي دخلت على المسلمين لكن اللي عايزة قوله لك هو انه آآ آآ البهيمة تنزل سليمة ودانها سليمة ومناخرها سليمة اللي بيقطع ودانها البني آدم فأنا بيضاها ما عايزة يقولك كده تنزل سليم على الدين اللي بيبدأ يحرفه ابوه وامه يقدروا يعملوا ايه يحرفوه فيكون نصرانيا او يكون مجلسيا او يكون يهوديا او يكون مشريكا خلي بالها الفترة هذه لها تأثير في حاجة. اه. اه. ايه التأثير بقى? انها تدلك على الله بغير دال. لا. ما حدش بيجيلك. هو الفترة. عشان كده اخوة المعلومة الكلمة اللي اللي مشهورة بالناس يقوله ايه? يقول لك ربنا عرفو بالعقل. يقول لك ربنا عرفو بالعقل. يقول يقول له لا غلطان. يقول له ربنا عرفو بالشرع. يقول له لا انت العقل يعني صدق زي ما قال الشبينة رحمة الله قاله غيره ما قال معلوم بالعقل عز وجل ولكن بتاعة الانبياء تذكر الناس بهذا وتبدأ الانبياء تقول تعلم بقى الناس بقية, بقية لكن هو معرفة ان الله ولذلك اشتغالي مش تجي كده وانت تتوم من خلق يقول له الله انت تتمر خلقهم يقول لنا الله بل ده كانوا كمان عارفين بعض الاسماء والصفات خلي بالك وليس الثوم خلق صوره اود يقولون خلقونا العزيز العليم فازي ويقول لك بقى جابوا النسب من الله والعز من العزيز يعني زي ما ذكر معدس وغيره اللي عايز اقوله لك بقى ان هذا القدر معروف بالفطره بالفطره الفطره دي هي المساق ولا لا في خلاف من اهل العلم هي ولا لا لكن خلي بالك لما اقروا عليك ايه بالذات اللي في سوره الاعراف واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورين ذريته واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى ساعدنا هل تكمل الآن كده؟ قال إيه بقى؟ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين يعني إيه أن تقولوا؟ يعني إيه أن تقولوا؟ شرح في جزء جميل أو أو للشيخ محمد رشيد وضع في تفسير المنار قال أن تقولوا قال المفسرون لألا تقولوا خلي بالك من الهاتفة دي ان تكونوا يوم القيامه لئلا تقول ان كنا عن هذا دي اوعى تقول كده انا خلاص اخذت منك المفتاح ووضعت فيك الفطره فانت تعرفني بنفسك ولذلك المشهور الصدر رحمه الله اللي كلمه جميله جدا جدا بيقول ولو نشأ في في موضع لم يرى فيه غير نفسه مش اشي حد خالص فهو يعلم أصل هذا الدين ويعلم الـ الـ الـ الـ الـ الاسلام ويعلم هو يعلم ده يعلمه بنفسه مش اعلم الشرائع. خلي بالك الاشراعه دي بتنزل بواحد ما كانتش معروفه معروفه لكن التوحيد اصل الدين ده اللي احنا عليه ده ان هو يعلم الاقرار بالله عز وجل وحده وعدم الشرك الاصل ده معلوم له نفسه، الله كيممل انتم بتقولوا يا جماعه العباده شرائع والعادة تفتح معايا قوي الكلام ده لان هذه شبهات واحنا في زمن شبهات ده لما لما حصل موضوع آآ آآ يا جماعة دلوقتي والله دلوقتي بقى العملية هتبقى بقى السياسه لابد بدي فيها من دخول كل الطوائف مع بعض ومش فما انا اخوش اخد ها راح قالوا والله طيب احنا دلوقتي بقى جواز النصارى انتوا بتقبوا بقى بتحبوهم ولا كارهينهم فالكانت بعض الناس لا والله انا مقدرش أحبك لأن الحب ده هو مقصور على المسلمين وربي أنك قد تافر الذين قالوا إن الله ورسوله مريم فأنا أدرش أن الذين أنا إيه نما إن وليكم الله ورسوله والذين عملوا الذين يقولون الصلاة والتمسكت أمرا كأول. وما يتولى الله ورسوله الذين عملوا فإن أحد منهم ظالم وغلبون. أنا أنا أدرش تولك والتولي هو النصر. أنا حا حبة إزاي؟ أدرش أن أنا أقولك إن أنا أحبك لكن أقصد إليك بقى لا إن ها كل الذين في الدين إذا كان هو مش مقاتل والمحارب والهجة إذا ممكن أنا أقصد إليك وأدره وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان بيقول. لما زبح شاف مره قال هل اطعمتم جيراننا اليهود حتى فقالوا نعم يا ابو عبد الله كده وبعدين هل أطعمتم جيراننا اليهود نعم يا, يا, يا عبد الرحمن طيب هل اطعمتم جران اليهودي فقالوا يا ابو عبد الرحمن اكثرت ان تقول اطعمتم جيران اليهودي ونحن نقول لك نعم يا ابو عبد الرحمن ولنا كثير يعني اللي بتضحك علينا كده فخروا ثاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه فكان جارهم يهود موجود يهودي موجود في دوره الاسلامي موجود عندي انتجيز يهودي و, و.. و.. له عقد دم وحقوقه لا عايز اقول لك بس إن هو إيه انه انه قالوا بقى بس انا اقدر اخفف ليه هذا بره هذا كلامه داخل في ذمته طيب. لكن احبه? لا. المودة هي اصل النصف. او محصل مودة? يا ايوه اللذين اقول انا تتخذوا عدو لي وعدوكم اولياء. طب وعدو الله ليه? عدو الله وفي اكثر من ان انت تقول ان يالله ولد. تقول انه ولد. او تقول على بشر تقول ان الله هو المسيح ابو مريم? او تقول عزيرو لبن الله? لا فرح ليه. هذا هي ده بينه بينه وبين ربين عدابة. عدابة, عدابة. فانا لا اتولاه. ابدا. لكن ما فيه برد الضخصات بتاع والاسلام هو الدين الوحيد بقى خلي بالك. ما حدش استوعب البيانات الاخرى دي زي ما استراف هل استوعب قالك? واليوم معا زنة وليوم. ده حتى مجوز. خلي بالك. ليهم برضو ما المجوز. اه عقد زنة واليوم حاجات. دي. اللي انا عايز اقول لك بس. انه اه اه لما يقولون بقى الناس يتمتعون بان لك هناك من يكون هناك من دلوقتي ربنا قال سبحانه وتعالى. من الذين هناك من يكون لكم وطعامكم يكون لهم من يكون فهل من بقى حطلع دلوقتي يكون واحدة مثلاً والمحسنات والمحسنات كتابة من يكون هناك من يكون من الذين هناك الكتاب من يكون هناك من يكون لي من يكون هناك من يكون الكتاب من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك وطبعا بشوطوا ضوابط خلي بالك امال لك انا بقى هتجوزها بدل ولادك يا كفه وفع ولادك يا كفه الكلام ده بيلقى استملاح عند البعض في حد بيتجوز واحده ما بيحبهاش نقول لا ما هو انت اسستها يعني انت راجل دار خلي بالك ليه بقى لان في عندنا الحب الجبلي وفي عندنا الحب الشرعي الاختياري اللي كان الحب الشرعي الاختيار الموالاه اما أما خبر الجبل اللي أنا جوست وحده وخليتني في في وساعتين في بحبان في في فيها مين؟ ولذلك قال الله عز وجل إنك لساتي من احبابك وبرضه ذكر الآية دي ويذكرها مبهمك ما يقولش فيها بحث ولا حاجة. يقولك نحن تو الوقت اللي هقولك حاجات شرائية وما يقولش فيها حاجة. ويرمي لك فيها الشوبه وما يفسرهاش عشان يوصل لضرد. فقالوا فعلوا دي برضو النبي صلى الله عليه وسلم زعل على على ابي طالب لما لما لما ما يقولوا لا. النبي على صل الله قال الله عز وجل إنك من أحبت. هذا الحب الجبيل. ولذلك قال له عليه رضي الله عنه ان عمك الضال خلي بالك ده علي بيتكلم على ابوه أبضل... قال ان عمك الضال. الضال. الضال. فقال له النبي اذهب سوار روح حط في اي حفه كويس كده وبكى شفت ازاي طب, أم... طب ليه هو ده بقى الجبيلة. الانسان لا يقدر ما يتحكمش بيها دي اللي بتقبل عليها واحدة ابو كاف لكن هو معتبر نبوي ابوي هبرضه زي لكن اكرهه كرها شرعيا اللي بيني وبينه ايه بيني وبينه عداه بلاء تري بينه حب لكن اذا كان له الشروط المسموحة في الاسلام ليس محاربا وكده خلاص له زي المولى وكده خلاص الحب ده بقى يبقى اللي يضر الاقتصاد وحاجه زي كده اللي انا عايز بس في زمان بيقولوا بيرمي بقى كلام بيبقى شبهه واقول لك آية وحطها لك كده من غير ممكن تقول لي تفسير اهل العلم قالوا ايه فالمستاذ ما يقولش ولذلك لما ذكر النبي اسلام وخالد قال ايه قال ذلقه الفنتهم بالقران يقرؤون القران لا يجوز ولا لا ما بفهموش لكن يقولك لك يسمعه فخلي بالك كويس من المثال ده وما لما احنا دلوقتي بنقول ان هو الفطره والانسان موجود يعني هو في فطرته اذا خرج يعرف الله عز وجل طب دي كانت موجودة لحد دون حد. دون, حد. دون حد. يعني هيجي دلوقتي حديدك امثل على الفطرة دي. حتى انه طب دي كانت تقول لابن عمر. وهو دول عرف وعرفوا ربنا كده. وكانوا فاصرة من الرسول قصلا والحاج حاجة. طب هم يعني وبغض الشرك وكانه الشرك. يعني عروف الحد. يعني ابو جاهل ما كانش عنده فطرة. وزايد بن عمر كان عنده فطرة. نقول لا. بس تخلي بالك من اللوقتة دي بقى. الفطرة تضبش. كان ذكر ابن القائل رحم الله في المجارس وغيره. الفطرة بيحصل عليها غبش غبش يعني ايه بقى بيحصل يدخل الهوى الانسان عنده هوى ان يعمل حاجة مادية يعبدها فلذلك تقول لهم انتو بتعبودوا هوبن؟ يقولك لا لما بتعمل ايه؟ قال ما نعبدهم اذا ليقربونا اي الله ده موضع الـ ايه؟ الـ الـ الـ ده موضوع الشبهة اللي هو قصد موضع الهوى انه عايز حاجة مادية مش عايز اعبد ربنا انا مش شايفه أي حاجة مدبية لكن أنا معترف بوجود الله عز وجل تقول له كده في الحاجة يقول له كده لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك ملكته هو ملك أو ملكته هو ملك فإذا ما في الشريكة هو لكن في شريك أنت اللي يا رب حطه وشعرت ولذلك قال الله عز وجل إن الله لا يأمر بالفساد. و... واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن يا لها سيوا لكم وطلع ابدا ابدا قال لكم خل حد يحلل عليكم ويحرم خل حد توقيدوس الدخول وغيره ما حصلش ممكن ممكن بهذا لكن حصل معهم ده يبقى هي جبشت بايه بقى تطاولوا على الفطره خلي بالك ولذلك كده في حاجه كده عالي فكان يقول كده يقول ان الذي لا يعرف حقيقه الاسلام هم من العوام ولا اقصد بذلك العامه الذين لا يعلمون بل منهم الفقهاء انا بلتانية كده يعني في فقهاء تقول لي انت راجل عملي مش فاهم في دي مش عارف حقيقه الاسلام فتقول لي انت راجل عملي فلما نقبل على امر من ناش فيه ما نعرفوش تدخل على امر تروح يحسر في فترة تخبيش تبدأ تقرأ وانت مش فاهم تبدأ تستدل وانت مش عارف تستدل تستدل غلط يظل القلب والعازم خلي بالك من ده يبقى الفته بقى ما كانتش عشان حد دون حد لا ده حصل ان الكنيين هاجموا على على على تشريعات وعلى تحليل وتحريم وعلى عبادة ونذر لغير الله عز وجل وراحوا مطلعين بقى حته كده قال لك من يتذلل الى الله يا سيدي ونعمه مش هعرفش منه بيقول ربنا واصله ده اي حد ليه كيان كده يبقى ليه سكرتين واحنا لازم نذيب لازم دي حد طاهر كده يبقى ليه يبقى هو دخلنا على ربنا وعملها منظر كده هم تلعن لسه الفطرة بقى هم تقولون زيد ابن عمرو والكسي بن فاعدة ابن فاعدة وعمر ابن عبثة وهو لا قالوا ده ليس دين هذا ضرير لانتم لا فيه فبقيت عندهم الليه بقيت عندهم هذه الفطرة اذا انت مقبول على هذه الفطرة مخلوق اذا اثر الفطرة دي ليها اثر ايوان ايها اثر ليها اثر ايه بقى ان تعرف التوحيد وان تنكر الشرك لوحدك كلام ده ليه دليله طبعا وانا قولك من عندي مثلا وانا قولك حاجة مثلا ما قلتك من عندي لا كله بقى دلتك طيب فهو جديد دي مسألة بقى يا اخوة اسمها التحس والقبيح سلم لك منها الكل لكن ازيله عليها ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي اسأل الله عز وجل ان يمسكنا وإياكم بتوحيده وان يحيينا على التوحيد وان يحدى الينا توحيده وان يسهينا توحيده انهم قادوا على الجليل والجلال فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته